هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبالا كثيرة، أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم ن وعلى أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعلمهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وَمَن نَعْمِرُهُ نُنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي له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 وَلَمْ يَرَوَوا أَنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لهم لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِنْهُ تُوْقِدُونَ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا شیئاً ان يقول له کن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان لا لواحد لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق ان نازعن السماء دنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملائ ال اعلى ويقذفون من كل جانب دو صورا عذاب واصب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 من طين لازب، بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يس تَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ آذَانَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ما <سؤال> لهم <تسجيل> عون؟ أَو أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ, <وأنتم داخرون> <قل نعم> فَإِنَّمَا هِيَ زجرة وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا ويلنا هَذَا يوم الدين هَذَا فصل الذي كنتم به